له عم يسب أبا هريرة رضي الله عنه وهو معنا في البيت فماذا أفعل معنا؟ يناصحه يذكره بالله ويبين له خطأ فعله ويبين من هو أبو هريرة ولماذا يسب أبو هريرة رضي الله عنه وإن سب أبو هريرة ليس المقصود أبو هريرة وإن المقصود دين الاسلام أبو هريرة راوية الاسلام فسب أبي هريرة المقصود منه الطعن في هذا الدين الذي نقله أبو هريرة وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإذا قال أهل العلم نقلت حديث النبي صلى الله عليه وسلم سبعة هؤلاء السبعة نقلوا أكثر من 65% من حديث النبي صلى الله عليه وسلم رأسهم أبو هريرة رضي الله عنه ثم أنس وعبد الله بن عمر وعائشة المرتبة الثانية ثم جابر وأبو سعيد وعبد الله بن عباس وهؤلاء المرتبة الثالثة هؤلاء السبعة رو خمس وستين في أو سبع وستين من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وماق الصحابة رووا الباقي وأبو هريرة أكثرهم حديثا فالسب لأبي هريرة هو سب للدين لأنه إذا طعن بأبي هريرة طعن في الدين فهذا يعني يبين له حقيقة هذا الأمر ولماذا يسب أبو هريرة يبين له مكانت أبي هريرة وغير ذلك من الأمور فإن أبى لا يجسمعه إذا سب أبا هريرة ومتى ما تيسر له أن يسكن في بيت آخر خرج ولا يبقى في هذا البيت الذي يسب فيها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وإذا كان ليس له بيت آخر إلا هذا البيت فيستمر بالنصح وإذا سب أبو هرير يخرج إلى مكان آخر في البيت أو خارج البيت حتى ينتهوا عن هذا الأمر وصلى لهم الهداية الله المستعان